القزء الرابع عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم الإسلام مرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين غَرَّهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَتُوفِيَاءَ دَارُهُمْ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْهُمْ مَأْتِي أَجَرُهَا وَمَا يَتَسَخَّرُونَ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمدنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا مؤزا قَالِ إِنَّا رَحْمَنٌ نَّزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا لَهُ نَافِعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي <تصفيق> شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه وجود لقالوا إنما تفترك أبطارنا بل نحن قوم مستود ولقد جعلنا في السماء بوجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من سرق السمع فأتبعه شهاب سبين والأرض نددناها وألقينا فيها رواسع وأنفتنا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخاذني وإنها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 فَالْوَالِي النَّخْلِ مَكْنُونٌ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين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 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني يَوْم يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أمريتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلطين قال هذا صراط عليهم السبيت ان عبادي لمن صلى طارئك ان الا من اتبعك من الغاضي وان جهنما لم موعدهم اجمعين لا فتحت ابواب لكل باب منهم جرفهم المستقين في جنات وعيون قل قلوها بفلام آمين ونزعنا ما في قدورهم من ذل الإخوانا إخوانا على ثوم متقابلين لا يمثل فيها نطرون وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن طيب إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجيون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغناب عليم قال أبشرتموني على أن مستني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن منك للقاضين هذا ومن يكن قوم من رحمه ربه الا الله ان نور عرف ما خطبكم ايها المكذبون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا الى لوط عالم هدوه اجمعين الا امرهته فضرنا انا من الغابرين ترمى جاء انا آل الوطن المرتى أتيناك بالحق وإنا لطادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واستبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمروا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّكَ لَأَكُونُ إِلَى رَبِّكَ قَابِلاً نَّائِمُكَ قُضُوبٌ يُصْبِحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ ضَيْفُكَ فَلَا تَضْطَرُّونِ فَكَرِهَتْهُنَّ يَعْمَهُنَ فَأَضَلَّتْهُنَّ طَيْحَةُ الْشِّرْكِ فجَعَلْنَاهَا عَالِيَةً هَافِلَهَا وَأَنقَرْنَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِدَارَةً مِنْ الصَّدِيدِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أحاب الحجر المرتلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مورضين وكانوا ينشتون من الجبال بلوتا آمين فأقذتهم الصيحة مثبتين فما أغلى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحفظ وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا تَّبَعًا مِّنَ الْمَفَاتِيحِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَذْوَادِبَ مِنْهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْضِبْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِ وَقُلْ إني ألن نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أدلعين عما كنون يعملون فاصدع بما تُؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستفزئين الذين يجعلون مع الله إلها الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يكونون فَاعْبُدْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ فَلَا تَعْجَلُوا تُبَارِكُهُ وَتَعَالَى مَّا تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا, أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاستكون خلق السماة والأرض بالحق تعالى أما شركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خطيم مبين والأنعام إلى بلد لم تكونوا فالغيه إلا بشق الأنفر إن ربهم لرؤوف رحيم والخول والبضال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وَعَلَى اللَّهِ قَضَّى السَّبِيلَ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ لَّكُمْ فيه تسيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخين والأعناب ومن كل السمارات إن في ذلك آية لقوم يتفكرون وذخر لكل الليل والنهر والشمس والقمر والنجور مذخرات بأمره إن في ذلك نآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان وفي ذلك لآتا لقوم يتذكرون وهو الذي تخر البحر لتأكله منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوا لها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من صبره ولعلكم تشكرون والقاف في الارض راسيا انتميدا بكم وانهارا وغنهرون لعلكم تحتبون وعلى